وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأولوا وجميع آيات الصفات أمروها حقا كما نقلق يُراذُ الأَوَلُ وَأَرُدُ عَهْدَ تَغَاهِلَ نُقَالَهَا وَأَصُونُهَا عَن كُلِّ مَا يَتَقَيَّنُوهُ